بسم الله الرحمن الرحيم والذاريات ذروى فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما تعدون لصادق وإن الدين لواقع والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يوفك عنه منفك كتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين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 آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون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 أَلَتَكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ الْمُكْرَمِينَ إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فراغ إلى أهله فجاء 114. فقربه إليهم قال ألا تقولون 115. فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم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 وفي موسى إذا ارسلناه إلى فذعون بسلطان مبين فتولى بركنه وقال ساحر نوم جنون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم وفي عادن ذا رسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء نتت عليه إلا جعلته كالرميم وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فَعَتَوْا عَلَمْرِ رَبِّهِمْ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ وَهُمْ يَنْظُرُونَ فَمَا اسْتَطَاعُوا مِنْ قِيَامٍ وَمَا كَانُوا مُنْتَصِرِينَ وَقَوْمَ نُوحٍ مِّنْ قَبْلٍ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَانِينَ السَّقِينِ وَالسَّمَاءَ أَبْنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنَعْمَ الْمَاهِدُونَ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 ولا تجعلوا مع الله إله آخر إني لكم منه نذير مبين كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول قالوا ساحرون أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونَ إِنَّ